وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه طرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه الظالم أهلها واجعل لنا, واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كَفَرُوا وَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا يَدْعُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ, كخشية الله أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً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 فِي بُرُوجٍ شَيَّدَ وَإِن تُخْذُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُخْذُ سَيِّئَةٌ يَقُولُونَ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ هُنَا حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا